وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَلَرْضُوا بَدْعَ آلٍ لَنَا فِيهَا فَاكهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ لَكْمَانٍ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ وَخَلَقَ الْجَنَّاتِ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ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 فبيأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبيأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تأخذوا من أطبار السماوات والأرض فأخذوا لا تَفُذونَ إِلَّا بِسُ البان فَبَّأَلَِ رَبّكُ م تُكَذّبان يُررسن عَلَْكُ مَا شوظُ مِ النارٍ وَنُحاس فَلَة تَصِال فَبيّعَلَِ رَبّكُ م تُكَذّبان فَإد فَكَانَتْ وَرْبَةً كَدِّهَاً فَبِيَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَاً فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَنْتُ ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيوقن بالنواصي ولقدان فبيأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا فبيأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنات فبيأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبيأي آلاء ربكما تكذبان فبيي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبيي آلاء ربكما تكذبان واتكئين على فرش بضائنها من استبرقان وَجَنجََّتَنِدَ فَبِييَ آلَ يرَبّكُ م تُكَذبَان فِي إِ فَاصِرَافُ الطَّْفِ لَم يَقُونِظْهُ م يسُ قَلَ وَل جَ فَبِييَيّ آلَ رَبّكُ كأننا الياقوت والمرجان فبيئ الى الله ربكما تكذبا هل جزاء الاحسان الا احسان فبيئ الى الله ربكما تكذبا ومَن دونهم ما جنة ربّي آله يربكما تكذبان مدهان فبيئ آله ربكما تكذبان فيما عينانا قطان فبيئ آله ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبيي آلائي ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبيي آلائي ربكما تكذبان حور مقصورات فبيأي آلاء ربكما تكذبان لم يطبطهن إنس قبلهم ولا جان فبيأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبيأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام